بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تنقرة لمن يخشى تزيل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 إذ رآ ناراً فقال لأهلهم كثوا إني آنست ناراً فقال لأهلهم كثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس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 فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يظلمك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتودى وما تلك بيامينك يا موسى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 سنعيذها سيرتها الأولى والمميذك إلى جناعك تخرج بيطاء من غير من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرع لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هاون أخي أشد به أذري وأشركه في أمري. كي نسبعك كثيرا وننكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى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 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرحون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها تبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى، هؤلوا ورعوا أنعامكم، إن في ذلك لا آيات لأولنها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.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 تقضي ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا قتائنا وما أكرهتنا عليه من السح والله خَيْرٌ وَأَبْقَى إِن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 فأتبعهم فرحوم بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرحوم قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنديناكم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 وَإِنِّي لَغَفَّرُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّذَا وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَامُوسَ قَالَ لَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى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 أفطى عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هم منا أوزار من دينت القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلاً دس ذل له خواً فقالوا هذا إلىهكم وإلهم موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم وَلَا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 وقل رب جذني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجذ له عزما وإذ قلنا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أذنك على شجرة الخلب وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا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 وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَرِجِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَتَاكِنِهِمْ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 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى